Bismillahi l-Rahmani rahim Hamim, Ayy.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 Takadu se me, oi min oi pornemi, oi tuijatte, oi tuijatte, oi tuijatte, oi tuijatte, oi tuijatte, oi tuijatte,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 وَمَا leftum فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ muhu اللَّهِ laa. اللَّهُ hurabi, عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ hi uni. السَّمَاوَاتِ ruuseme, جَعَلَ لَكُمْ مِنْ jalaihi,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 أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَالَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ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 ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۗ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَالَّذِينَ ونَفِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُجِبَ لَهُ حُجْتُهُمْ دَاحِظَةٌ حُجْتُهُمْ دَاحِظَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ إِلَّا الَّذِينَ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 من كان يريد حرة الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرة الدنيا نأته منها نأته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم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 ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن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 والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما شاء إنه بعباده خبير بصير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 voi hua, lehdä, mrihim, idä, sha, uqadir. أَصَابَكُمْ meh, elswab, فَبِمَا mosibet, عَنْ كثير. وَمَا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 فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير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 السبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.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 وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا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 فَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ إِسْتَجِيبُ لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلَ أَن يَأْتِيَ يَوْمَ الْقَدَمَ رَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِمَ الْجَاهِيَةِ يَوْمَ وَمَا لَكُمْ مِن كثير فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ واننا اذا اذقنا الانسان من رحمتا فرح بها فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء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 قدير وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيا أو مورا إحجابا أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء.